هؤلاء كالذين اشتروا الضلالات بالهدا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هؤلاء فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ألَا إِكََّذ نَشْتَرَ وَضَّنلََ بالِالْهدَا فَمَاارَ بِ حتىَجارَتُهُم وَمَا كانَوا مُهْتَدِينَ أُل وَمَا كانوا محتدين هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ وَمَا كَانُوا بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلْهُدَافَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ هُلَاءِكَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَ تَبِلْهُدَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلْهُدَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ هُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ فَمَا وَمَا كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدا فما ربحت وَمَا وما كانوا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في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 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولا الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولاد الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولا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 الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا إنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم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 ان وَإِذَا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم وَإِذَا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا اننا معكم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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا aamannaa wa itha khalaw ila shayatinihim qaaloo inna ma'akum wa itha laqoo alladheena aamanoo qaaloo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 "Kalı, inna magkum, inna ma nıphnu mustehzeun." "Kalı, inna إنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ "Kalı, inna magkum, inna ma nıphnu müstehzüon. Kalı, inna magkum, inna ma nıphnu müstehzüon. Kalı, inna إنما نحن مستهزئون. قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. "Kalı, inna magkum, inna ma nıphnu müstehzüon. Kalı, in." إنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون. Qaloo inna ma'akum inna ma'a nahnu mu'stahzikon Qaloo inna ma'akum inna ma'a nahnu mu'stahzikon Wa iza lakul آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا, آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قِيلَ لَهُم آمنوا كما آمنوا ناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Aman al-Sufah. Ve İsa, "Birlerine, "Aman, kimi? Aman insanlar. diyor. "Bizim de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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ sonuna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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَا السُّفَهَاءِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا Nası? Söylerler. İnsanlar, "Aynen bizim gibi inanıyoruz. diyorlar. İnsanlar, "Bizim gibi Anu'minu kma, aman alfa. hum alfa, Aleyhım, humusufha, ve la yâlemun. la İnnehum humu sufha, ve Inn them humusufha, ve lakil la İnnehum humu sufha, la la Inn them humusufha, la la Ala, innəm la Ala, la Ala, ولكن لا يعلمون الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم Ala, innehum humu İnnehum humu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 يُهَمْهِمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ألا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يعلمون وإذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الناس قالوا Anu'minu kma, aman ala. İnnehum hum ala, ve lakil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 HUMHUMUS SUFA WA LAKIN LA YA'LAMUN WA IDHA QILA LAHUM AMINU ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا هُم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُم هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ أَلَا إِنَّهُم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا Müfsidon, vakil, la yeshurun. Aleyküm. İnnehum humü müfsidon, vakil, la Ala, innəmhumül mufsidun, vla la yeshurun. Ala, innəmhumül mufsidun, vla la yeshurun. mufsidun, la yeshurun. Ala, innəmhumül mufsidun, vla kıl la yeshurun. Ala, innəmhumül mufsidun, vla kıl la yeshurun. Ala, هم ولكن لا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا إنهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ألا هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إن إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ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 hum humul mufsidun walakin la yashurun wa idha لهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إن hüm hüm mufsedon, veakil la yeshurun. Ve إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا همهم المفسدون ولكن لا يشعرون. قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا فإنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا هُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ Onlarmı, onlar sufat. Fakatler bilmezler. Ve eğer onlara "Yerdeki yosunları هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم كما الناس قالوا كما السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا هم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Fi qulubhüm meradun, fazadhüm Allah meradun, vleh mədab alimun, bma kano ykdbun. Fi qulubhüm meradun, fazadhüm Allah meradun, vleh mədab بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Fi qulubhim marzun, fazadhum Allah marzun, ve onlara mağdub alim, bima kânu yekdibun. Fi qulubhim marzun, fazadhum Allah marzun, ve onlara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 Fi qulubihim meradun, fazadhum Allah meradun, ve leh maddab alimun, bima kano yekdibun. meradun, fazadhum Allah meradun, ve leh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 Anı'minu kama amana sufahak ala inna humum sufahak walakin la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 Hala, innehum humu mufsidun, ولكن لا يشعرون. Ve إذا قيل لهم آمنوا كَمَا آمَنَ, آمن السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 لهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 وَإِذَا قِيلَ هم هم السفهاء ولكن لا يعلمون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا هم هم السفهاء ولكن لا يعلمون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 وَمِنَ nası mı? Yolu âman nabî Allah ve bil Yümdü. Vema وَمِنَ النَّاسِ mı? يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا Aakhir بِمُؤْمِنِينَ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 وَمِنَ nası mı? Yolu âman nabî Allah ve bil Yümdü. Vema hûb müemini. Vermenin nası mı? Yolu وَمِنَ النَّاسِ mı? يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا Aakhir بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ mı? يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا Yüceli بِمُؤْمِنِينَ ومن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 Womin al-nas mey yolu alman nabillahi ve bil-yomu el وَمِنَ nasımi, yolu âman nabî Allah ve bil Yümdün âkiri, vmahu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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى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 Abçarhım gşavatu ve onlara zât büyük. Xhtem Allah üzeri kalpleri ve üzeri sesleri ve üzeri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 Yuğadıgın Allah ve Ladin âman ve Ma yuğdıgın İlla âfsahım ve Ma şuurun. Xutma Allahu ala qulubhim ve ala semghim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 Yuxadıg’on Allah ve Lәzin amanu ve ma yuxadıg’on illa anfusәhum ve ma şağurun. Xhtem Allah әla qulubhüm әla sәmghüm әla abıccarıhüm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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 Azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, azırtıları, ذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم dirhum la yu'minun innal ladin kafarusu wa'an alayhim a'an darthum am lam tunzirhum la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 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم اذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.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 الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى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 Videa, قِيلَ لَهُم gelince, videonun sonuna gelince, videonun sonuna gelince, videonun هم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم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 كَالَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالون Anu aminu kama mü âmena Bana sufa ala in nâham glorious sufa o wa la kim la إنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالون أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمن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 hum humul mufsidun walakin la yashurun wa idha HUMHUMUS <San> SUFA'A WALAKIN LA YA'LAMUN WA IDHA LAQUL LADHINA AMANU QALU AMANNA WA IDHA KHALU ILA SHAYATINIMHUM إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولا إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا Anu'minu kma, aman al-sufah. Aleykum. İnnehum humu al-sufah, ve lakil yâlemun. Ve ıdâlqu amanu, qalu إنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالون ANU'MINU KAMA AMANA AS-SUFHA ELA INNAHUM HUMUS SUFHA AMANU QALU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 بنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون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 11. Hala إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 12. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ءَؤْمِنُونَ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن.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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالون Anu'minu kma, aman al-sufah. Ala, innham hum al-sufah, ve lakil yâlemun. amanu, qalu. آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون.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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ bu أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ bu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 İnna ladin kafar swaun عليهم azerthem, amlamtun zehr them, la yu'minun. Xutam Allahu alla qulubhim, wa alla samghim, wa alla abccarhim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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا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 إِلَّا الَّذِينَ اشْتَرَوْا الظَّلَالَ تَبِلْهُدَا فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ